وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر ا ل أ م و ر محدثاتها وكل م ح د ث ة ب د ع ة وكل ب د ع ة ض ل ا ل ة وكل ض ل ا ل ة في النار أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر ا ل د ر ة ا ل م ف ق و د ة و ا ل غ ا ي ة ا ل م ن ش و د ة م ا ذ ل ن ا بفضل الله جل وعلا نعيش مع حضراتكم مع تقوى الله جل وعلا التي هي ا ل ث م ر ة ا ل ح ق ي ق ي ة من وراء الصيام يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لماذا لعلكم تتقون لعلكم تخرجون بعد صومكم هذا بتحصيل التقوى لعلكم تتقون نعم أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام ونحن نعيش في مثل هذه ا ل أ ز م ن ة ا ل غ ا ب ر ة التي ضعفت فيها العين ا ل م ت ط ل ع ة إ ل ى ا ل آ خ ر ة فلا تكاد طرى وظن الناس أ ن السعيد في هذه ا ل ح ي ا ة من حصل شيئا من شهواتها او شيئا من ملذاتها وغفل الكثير او تغافل عن ح ق ي ق ة هذه ا ل غ ا ي ة التي خلق الله عز وجل الخلق من اجلها الا وهي تقوى الله جل جلاله نعم ايها ا ل ا ح ب ة الكرام وقد تحدثنا في اللقاء الماضي عن التقوى وعن شرف التقوى وشرف أ ه ل ه ا وعن و ص ي ة السلف الصالح بتقوى الله جل وعلا وعن صفات المتقين واليوم ب إ ذ ن الله جل وعلا نتحدث مع حضراتكم عن ثمرات التقوى عن الفوائد التي يجنيها العبد إ ذ ا حقق تقوى الله جل وعلا من أ ج ل ذلك أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام أ ح ب ب ت أ ن أ ع و ن ل خ ط ب ة هذه و أ ج ع ل ه ا تحت عنوان ضرر ا ولالئ آ نعم فنحن نريد أ ن نتحدث عن ثمرات التقوى يعني ما الذي يعود عليك إ ن حصلت تقوى الله جل وعلا نعم والله العظيم إ ن ه أ م ر كبير و م ن ظ و ر عظيم ولملاء وثمرات التقوى ثمرات ع ظ ي م ة اسمع معي ايها المسلم ثم أ ع ل م أ ن للتقوى ثمرات في الدنيا وثمرات في ا ل آ خ ر ة فلها ثمرات ع ا ج ل ة وهو ما يحصل ل أ ه ل التقوى في هذه الدار في هذه ا ل ح ي ا ة ولها س م ر ا ت ع ا ج ل ة وهو ما أ ع د ه الله جل وعلا للمتقين من عباده وتعالوا بنا ل ن ب د أ الحديث عن س م ر ا ت التقوى ا ل ع ا ج ل ة التي يجعلها الله عز وجل لمن حقق التقوى و أ و ل هذه ا ل س م ر ا ت أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام التي يجعلها الله ل أ ه ل التقوى هي المخرج من كل ضيق والرزق من حيث لا يحتسب هذا وعض الله جل وعلا لمن حقق التقوى قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له مخرجا اسمع ويرزقه من حيث لا يحتسب هذا وعض الله جل وعلا لمن حقق تقوى الله جل وعلا قال ابن عباس رضي الله عنه ومن يتق الله يجعل له م خ ر ج أ ي ينجيه من كل كرب في الدنيا و ا ل آ خ ر ة وقال علي بن صالح المخرج هو أ ن يقنعه الله بما رزقه وقال الربيع ا بن حسين رحمه الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له م خ ر ج قال الربيع يجعل له مخرجا من كل شيء ضاق على الناس يا له من كلام عظيم يجعل له مخرجا من كل شيء كلام مخرجا ضاق على الناس له له كل على من من بل وقال سهل بن عبد الله رحمه الله ومن يتق الله في اتباع السنه يجعل له مخرجا من عقوبه اهل البدعه ويرزقه الجنه من حيث لا يحتسب نعم فتقوى العبد لربه جل وعلا لها هذه الثمرات ا ل ع ظ ي م ة ولم لاه قال عثمان الصدفي رحمه الله ومن يتق الله فيقف عند حدوده ويتجنب معاصيه يجعل له مخرجا من الحرام الى الحلال ومن الضيق إ ل ى ا ل س ع ة ومن النار إ ل ى ا ل ج ن ة ويرزقه من حيث لا يحتسب أ ي من حيث لا يرجو هذا ما وعد الله جل وعلا به أ ه ل التقوى في هذه ا ل ح ي ا ة نعم والله العظيم فلو حقق العبد تقوى الله عز وجل رزقه من حيث لا يحتسب من حيث لا يشعر من حيث لا يرجو من حيث لم يكن يتوقع أ ن ي أ ت ي ه الرزق ي أ ت ي ه ولم ل ا أ ل ا نعلم أ ن الله جل وعلا قد وعد أ ه ل التقوى أ ن يفتح عليهم البركات من السماء ويخرج لهم الخيرات من ا ل أ ر ض وهذه من أ ع ظ م س م ر ا ت التقوى نزول البركات من السماء وخروج الخيرات من ا ل أ ر ض ث م ر ة ح ق ي ق ي ة إ ذ ا حقق العباد تقوى الله جل وعلا ولم لا تدبر معي هذه الكلمات التي توزن بالذهب نعم قال بعض السلف رحمهم الله لقد جرت س ن ة الكريم سبحانه أ ن يعامل العباد بحسب أ ع م ا ل ه م ف إ ذ ا اتقى الناس ربهم جل وعلا الذي خلقهم ورزقهم أ غ د ق الله عليهم النعم و أ ذ ا ح عنهم النقم ولكن إ ذ ا تمرد العباد على شرع الله جل وعلا أ ت ا ه م النكال من الكبير المتعال سبحانه تدبروا معي قول الله جل وعلا ولو أن أهل أن ا ل ق ر ى آ م ن و و ا ا ت ق و لنزول ا هذا البركات شرط أ ي ه هذا أهل ا الأحبة الأرزاق يا القرى آمنوا واتقوا هذا شرط لنزول البركات أيها الأحبة هذا شرط لسعة يا مسلمون ولو ل أن شرط ي ن ت ج ة لفتحنا عليهم بركات لفتحنا عليهم بركات من السماء والارض لكن اذا تمرد العباد على شرع الله كما هو حاصل الان والله ما, غلط الأسعار. والله ما وقع الظلم على العباد الا بسبب الذنوب والمعاصي هل ضاعت الامه الا بسبب ذنوبها والله ما غلط الاسعار هذا الغليان بسبب ذنوب العباد. وما تصلت حاكم على شعبه الا ع ب د وما حاكم تصلت على ع ش بسبب ه بالظل ب إلا ذنوب العباد نعم ايها الاحبه الكرام اسمعوا معي الى قول الله جل وعلا ظهر الفساد في البر والبحر لماذا بما كسبت ايدي الناس ل ي ز ي ق ه م بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون فظهر الفساد بسبب كسب العباد هذا الفجور المعلن في الشوارع هذا الفجور المعلن في ديار المسلمين انظر الى احوال هذه ا ل ا م ة والى احوال القطاعات ا ل ع ر ي ض ة ممن قضوا ليلهم أ م ا م الحرام وممن قضوا نهارهم في فجور معلن هل هؤلاء يستحقون أ ن ينزل الله عليهم رزقا من السماء أ و يخرج لهم خيرات من ا ل أ ر ض لا والله اسمع إ ل ى قول الله جل وعلا قال سبحانه و أ ن لو استقاموا على الطريقه ل أ س ق ي ن ا ه م ماء غدقا قال جل وعلا ولو أ ن ه م أ ق ا م و ا ا ل ت و ر ا ة و ا ل إ ن ج ي ل وما أ ن ز ل إ ل ي ه م من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت أ ر ج ل ه م فهذا ق ر آ ن الله يشخص لنا ف الله ما ضاعت هذه الخيرات من العباد وما غلت عليهم ا ل أ س ع ا ر إ ل ا بسبب هذا الحرام الذي ارتكب الا بسبب هذه الحدود التي تنتهك لله تبارك وتعالى في الليل والنهار فتقوى الله جل وعلا ايها ا ل ا ح ب ة الكرام من اعظم الاسباب ا ل م و ج ب ة لنزول البركات من السماء ولخروج الخيرات من الارض ولكن اذا تمرد العباد كما هو حاصل الان في السنوات الماضيه ة في الخمس سنين ا ل ا خ ي ر ة فقط غلت الاسعار اضعافا م ض ا ع ف ة لماذا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا ا ن ف ت ه م يظلمون من اعجب ما ذكره المؤرخون انه قبل دخول التتار الى بغداد ا ب ت ل الله عز وجل ا ل ا م ة ب خ ل ي ف ة غشوم ظلوم جهول غلت في عهده الاسعار وضاقت ا ل ا ر ض ا ق على الناس ضيقا عظيما ثم مات هذا ا ل خ ل ي ف ة بعد كم سنة بعد اربعين س ن ة اذاق الله الناس الويلات بهذا الظلوم ا ل غ ش و ر وبعد اربعين س ن ة يموت ي أ ت ي من بعده خ ل ي ف ة صالح رجل فاضل رقصت في عهده الاسعار ونشر الخيرات على الناس ولكن ظل الناس في غيهم وفجورهم فقال ابن ا ل أ س ي ر رحمه الله في تاريخه وكان معاصرا لهذا ا ل خ ل ي ف ة قال والله إ ن ي أ خ ش ى أ ن يقصر الله من و ل ا ي ة هذا ا ل خ ل ي ف ة ل أ ن الناس لا يستحقونه وبالفعل مات الرجل بعد تسعه اشهر تسع شهور الناس لا تستحق عاشوا في الحرام وابتلاهم الله بالظلمه أ ر ب ع ي ن س ن ة هذا ج ز ا ع ع د ل من الله جل وعلا فو الله لن تعود ا ل أ م ة إ ل ى الرخاء إ ل ا إ ذ ا عاد المجتمع كله إ ل ى الله جل وعلا مستحيل مستحيل ان يفتح الله من الخيرات والبركات على هذه ا ل ا م ة وعلى هذه الشعوب وانت تسمع الفجور معلن في شوارعها و ن س ا ؤ ه م متبرزات وافراحهم تقام بالغناء والخمور وانا لله وانا إليه راجعون والله لن يعود لن لله اليها رخاء إ ل ا إ ذ ا عاد الناس إ ل ى الله و إ ل ا إ ذ ا رجع الناس إ ل ى كتاب الله و إ ل ى س ن ة النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ل أ ن هذا وعد الحق من الله جل وعلا ولو أ ن أ ه ل القرى آ م ن و ا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء و ا ل أ ر ض واسمع إ ل ى هذا التحذير في ا ل آ ي ة التي تليها قال الله عز وجل محذرا ا ف أ م ن أ ه ل القرى أ ن ي أ ت ي ه م ب أ س ن ا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل افامنوا ل ق ر ى أن يأتيهم ب مكر الله فلا ي أ م ن مكر الله إ ل ا القوم الخاسرون هؤلاء الذين ع ك ف و ا على م ع ص ي ة الله ليلا ونهارا أ ف ا م ن و ا مكر الله هؤلاء الفجر الذين يقيمون هذه ا ل أ ف ر ا ح ا ل ن ج س ة ا ل ق ذ ر ة على أ ي حال تقام أ ف ر ا ح المسلمين في هذا الزمان على أ ي حال يقيمها هؤلاء الذين يصنعون المسارح و ي أ ت ي بالراقصات و ي أ ت ي بالناس يشربون القمور زجاجات ا ل ب ي ر ة و ي أ ت ي ا ل ح ش ا ش و ن من كل مكان و ن س ا ؤ ه وبناته يرقصون امام شباب البلد جميعا وهم اليهم ينظرون وانا لله وانا اليه راجعون هل نتوقع بعد ذلك نزول خير من الله وهذا الشر والفساد بين اظهرنا لا ثم لا ثم لا اسمع لقول سيدنا رسول الله انت عارف انا ب ق و ل ه ا لله قل ي د ع ل ي د ع ل فانا لا اراعي احدا الا الله جل وعلا ولا اضع امام خاطري ولا عيني احدا الا الله هذه الافراح التي تقام ونحن مقبلون على الاعياد وغالبا ما تقام بعد الاعياد انني اقول لهؤلاء سبب في هلاك المجتمع قال صلى الله عليه وسلم اسمعوا ي ا س ا د ة و أ ن ا و ح د ث ك م حديثا فاحفظوه ستسمعون إ ن طالت بكم ح ي ا ة أ ن أ ن ا س ا كانوا يجلسون في فرح كهذا خسف الله بهم ا ل أ ر ض ده كلام النبي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام إ ذ ا ظهر في أ م ت ي قال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام والحديث عند الترمذي وغيره قال ليكونن ا في هذه ا ل أ م ة خسف ومسخ و ق د قالوا متى ذلك يا رسول الله فقال عليه ا ل ص ل ا ة والسلام اسمع اذا ظهرت القيان والمعازف وشربت الخمور ا ل ق ي ا م المعازف وشرب الخمور هو ذا الفرح ا ل ق ي ا م يعني المغنيات ومعهم الات الطرب اللي هي المعازف اذا ظهرت ا ل ق ي ا م والمعازف آ ل ا ت الطرب وشرب الخمور يجلس الناس يسمعون الغناء يشربون الخمر ش ر ب و ا ب ي ر ة ب ن ج و حشيش حباب ازرق يشربون ما يشربون هذه الاشياء اسمع اذا س م ع حصلت يقع في هذه ا ل ا م ة الخطف ان تنشق الارض وتبلع من عليها وهي ما نعرفه الان بالزلازل ومن المعلوم ان مركز الزلزال الذي يقع فيه الزلزال يحدث له هذا ا ل ت ص د ع اي الانشقاق خطف ومسخ هو مسخ الخلطه قال ابن القيم رحمه الله س من ع و ا يا م تسمعون اعتاد ل غ ن ا ء حتى ص د به ر ؤ س ن في شهر الصيام قال ابن القيم شهر رحمه الله قال ابن ا ا من ع ت على سماع الغناء في حياته خسف او مسخ قردا او خنديرا في حياته ومن لم يمسخ في حياته مسق في قبره بعد م ما م ا ت ه هذا حال من ي س م ع و ن الغناء هذا حال هذا الفجور المعلن ثم بعد ذلك نتساءل لماذا غلت ا ل أ س ع ا ر لماذا خيبت الديار لماذا ص ل ط الله على ا ل ا م ة من يسومهم سوء العذاب فبما كتبت أ ي د ي ك م ويعفو عن كثير نريد من هذا المجتمع ان يعود الى تقوى الله الى هؤلاء الذين اظهروا هذا الفساد في هذه الافراح ا ل ن ج س ة التي م ل ع ت ديار المسلمين اتقوا الله جل وعلا واقيموا افراحكم على ط ا ع ة الله وعلى ط ا ع ة رسل الله عليهم صلوات الله وتسليماته و إ ل ا فنحن ننتظر الهلاك لان الله عز وجل وعد بذلك إ م ا أ ن يستقي الناس ربهم فتنزل عليهم البركات وتخرج لهم الخيرات و إ ل ا توعدهم الله عز وجل بالعذاب والباس فهذا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة من أ ع ظ م س م ر ا ت التقوى أ ن الناس إ ذ اذا حققوا تقوى وعلا الله جل إ حققوا تقوى الله جل وعلا نزلت عليهم البركات وخرجت لهم الخيرات بمعنى نزول ا ل أ س ع ا ر أ ي و ه يعني أ ع ط ي ك م مثلا ل س ن ة ا ل م ا ض ي ة الشتاء اللي فات المطر ن ز ل ا ب ايه كم م ر ة في ا ل ق ا ه ر ة لم ت ن ط ر السماء الا م ر ة م ر ة و ا ح د ة مرور الكرام وبعد ذلك ما ر أ ى اهل ا ل ق ا ه ر ة الكبرى ق ط ر ة مطر عندنا هنا كم م ر ة أ ل م يلفت انظاركم ق ل ة المطر وهذا امر عظيم اذا قل المطر قل ا ل ز ر ع واذا قل ا ل ز ر ع غلت الاسعار فبما كسبت ايديكم ويعفو عن كثير من الذي يحرص الان على اخراج ز ك ا ة ز ر ع ه او ز ك ا ة ماله من تحايل الناس فعمهم الله عز وجل بهذا العقاب فيا أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الله ك ر ا ا م ل الله في تقوى الله عز وجل فهي سبب رئيس في نزول البركات من السماء وخروج الخيرات من ا ل أ ر ض ن س أ ل الله جل وعلا أ ن يرد مجتمعنا ب أ س ر ه إ ل ي ه سبحانه ثالثا من ثمرات التقوى ا ل س ه و ل ة واليسر في ا ل أ م ر كله قال جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من امره يسرا ً قال بعض المفسرين ومن يتق الله في اجتناب معاصيه يجعل له من امره يسرا ً في توفيقه لطاعته وهذا والله أ م ر عظيم كثير من الناس يقول احب ا ل ط ا ع ة احب أ ن أ ف ع ل ط ا ع ة الله جل وعلا ولكن اشعر بثقلها حاسس اني في ح ا ج ة ب تصدني اشعر ان ط ا ع ة الله ث ق ي ل ة على قلبي هذا بسبب ذنوبك ومعاصيك اترك المعاصي تسهل عليك ا ل ط ا ع ة اترك المعاصي فهو مستحيل طفل صلي ل ل ا ع د وصد الافلام والمسلسلات والقنوات ا ل خ ب ي ث ة ا ل ق ذ ر ة ثم تجد من نفسك مصاطا و أ ن ت تصل الفجر أ و أ ن ت ت ق ر أ في كتاب الله جل وعلا أ و أ ن تصنع ت أ ي ع ب ا د ة مستحيل فلن تستطيع أ ن تعبد الله جل وعلا بيسر و س ه و ل ة و ث ل ا ث ة بل وتتذوق ح ل ا و ة ا ل ط ا ع ة و ح ل ا و ة ا ل أ ن س بالله و ح ل ا و ة القرب من الله و ح ل ا و ة أ ه ل ا ل إ ي م ا ن التي يجدونها إ ل ا بترك المعاصي من أ ج ل ذلك كان من أ ع ظ م ثمرات التقوى تيسير طلب العلم الشرعي اسمعوا لهذا ثمرات التقوى تيسير تعلم العلم النافع الإمام الشاكي أنا أقول هذا لأبنائنا تيسير من أعظم تعلم أقول ل إ خ و ا ن ن ا من ط ل ب ة العلم ممن لا يشعرون ب ا ل ت و ف ي ر من ط ل ب ة العلم الشرعي أ و الدنيوي قال الله جل وعلا واعدا واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم واتقوا الله حققوا تقوى الله ويعلمكم الله ييسر عليكم طلب العلم وحفظ العلم كان ا ل إ م ا م الشافعي رحمه الله تعالى ينظر إ ل ى ص ف ح ة ا ل ف ت ا ب ن ظ ر ة فيطبعها الله على ص ف ح ة صدره يحفظها من م ر ة في يوم تلجلج ولم يستطع الحفظ فذهب إ ل ى شيخه وفيع ثم عاد من عنده وقال في أ ن ش و د ة ج م ي ل ة شكوت إ ل ى وفيع سوء حفظي وارشدني إ ل ى ترك المعاصي و أ خ ب ر ن ي أ ن العلم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي ه ت ح ف ظ القران اصاب الغناء كيف نحفظ ا ل ق ر آ ن يا شباب ونحن نجلس أ م ا م القنوات ا ل ق ذ ر ة هؤلاء أ و هذان نقيضان لا يجتمعان أ ب د ا حقق تقوى الله و ا ت ر ق ا ل م ع ص ي ة تدخل عليك ا ل ط ا ع ة يدخل عليك طلب العلم يدخل عليك فعل ما يحبه الله ويرضاه ولم لا ولم لا ومن اعظم س م ر ا ت التقوى اسمع لهذا اسمع يا ط ل ب ة العلم من اعظم س م ر ا ت التقوى اطلاق نور ا ل ب ص ي ر ة اللهم ارزقنا من فضلك العظيم من أ ع ظ م ثمرات التقوى إ ط ل ا ق نور ا ل ب ص ي ر ة قال جل وعلا يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا اتقوا الله اسمع يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إن ت ت ق و ان الله ا يجعل لكم ف ر ق ا يا لها والله من آية من إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا طبعا الفرقان في ا ل ل غ ة هو الصبح الذي يفرق بين الليل والنهار ويسمى ا ل ق ر آ ن فرقانا ل أ ن ه يفرق بين الحق والباطل وتقوى الله تبارك وتعالى تقوى العبد لربه تعطيه ب ص ي ر ة يفرق بها بين دقائق ا ل أ م و ر نحن نسمع كثيرا ما يقال هذا رجل أ م ر الله ب ص ي ر ة نعم هذا حاصل إ ن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا يجعل لكم ضياعا يجعل لكم نورا تفرقون به بين الحق وبين الباطل بين دقائق الشبهات التي تخفى على كثير من الناس فهذا والله الذي لا إ ل ه غيره من اعظم ثمرات التقوى لو علمنا ذلك ورجعنا الى الله وحققنا تقوى الله جل وعلا اقول هذا ل ط ل ب ة العلم ق والمعاهد ل ه ذ ط ل الكليات ل ب ة ا و ا ل ش ر ع ي ة و ا ل د ن ي و ي ة في عصر الفشل الذي نعيشه نعم و إ ن ا لله و إ ن ا اليه ر ج ع و ن انظر الى احوال ابنائنا انظر الى خريج الجامعات الى خريج المعاهد ا ل ع ل م ي ة وانظر الى الانحطاط العلمي في الجانب ي ن الشرعي ج ا ا ن ب ل وفي الجانب الدنيوي هذا بسبب هذه ا ل غ ف ل ة التي خيمت على الصدور لانك ان حققت تقوى الله جل وعلا وابتعدت عن الشهوات ا ل م ح ر م ة صفت نفسك وصفى عقلك فسهل عليك الحفظ والفهم والاستيعاب هذا امر في غ ا ي ة ا ل ا ه م ي ة فلننتبه له ل أ ن ن ا نعيش عصر الظلمات أ س أ ل الله أ ن يخرجنا من الظلمات إ ل ى النور إ ن ه على كل شيء قدير ثم من أ ع ظ م س م ر ا ت تحقيق تقوى الله جل وعلا م ح ب ة الله وملائكته لمن حصل التقوى يا لها من س م ر ة ع ظ ي م ة و ك ب ي ر ة و ك ر ي م ة وجليله هل تعلم أ ن الطريق إ ل ى م ح ب ة الله جل وعلا هو تحصيل تقوى الله تبارك وتعالى قال الله عز وجل بلا من أ و ف ى بعهده واتقى ف إ ن الله يحب المتقين الله يحب المتقين نعم وماذا لو احبك الله والله أ م ر عظيم سبحان الله ده أنت لو رئيس الدوله يحبك ما حد شعرك يكلمك وهو بشر حقير دليل إ ل ى الله عز وجل بعض الناس ا ل آ ن لو له قريب بس مخبر في ا ل ع ز يعني رجل يعيش على هامش ا ل ح ي ا ة لا ق ي م ة له في ا ل و ج ا ه ة ا ل ا ج ت م ا ع ي ة والمناصب ومع ذلك لو له بس قريب مخبر ولا لواء ش ر ط ة ولا محافظ ولا وزير كيف يكون حاله والله لا يذهب إ ل ى م ص ل ح ة ح ك و م ي ة إ ل ا ووجدها م ذ ل ل ة م ي ص ر ة الاقول لك ماذا لو أ ح ب ك الله لو ربنا أ ح ب ك أ م ر آ خ ر قلوب الملوك بين يديه قلوب ملوك ا ل أ ر ض ا ل أ ذ ل ا ء إ ل ي ه بين يديه سبحانه فلو أ ح ب ك الله لذلل لك الصعاب فلو أ ح ب ك الله ل ر أ ي ت أ م ر ا اخر اسمع إ ل ى هذا الحديث الذي راه ا ل إ م ا م مسلم من طريق أ ب ي ه ر ي ر ة أ ن النبي صلى الله عليه وسلم قال إ ذ ا أ ح ب الله عبدا نادى يا جبريل إ ن ي أ ح ب فلانا ف أ ح ب ه وخلي بالك ربنا يقول إ ن ي أ ح ب فلانا يعني يسميك باسمك أ ي ك ر ا م ة بعد هذه أن يذكر الله ان ل ل ه أ يذكر الله جل وعلا اسمك ع ن يا جبريل إ ن ي أ ح ب فلان بعينه إ ن ي أ ح ب فلان ف أ ح ب ه فيحبه جبريل وينادي جبريل في ا ل م ل أ ا ل أ ع ل ى يا أ ه ل السماء إ ن الله يحب فلانا ف أ ح ب و ه فيحبه أ ه ل السماء قال النبي ويوضع له القبول في ا ل أ ر ض يوضع له القبول يوضع له يوضع حب في قلوب الناس من ارسلكم ا ل م ر ة الفاتت من اتقى الله أ ح ب ه الناس و إ ن كرهوا من حصل تقوى الله جل و ع ل ى أ ح ب ه الناس رغم أ م و ف ه م فهذه ث م ر ة ح ق ي ق ي ة من أ ج ل ذلك قال أ ب و الدرداء كتب إ ل ى مسلم ا بن خالد وقال له ف إ ن العبد إ ذ ا عمل بطاعه ة ا ل ل أحبه الله ف إ ذ احبه أ الله حببه الى ل الله ل ه أحببه حببه إذا إ قلوب عباده وقال ابن حيان قال ابن حيان ما اقبل عبد بقلبه على الله الا اقبل الله بقلوب عباده اليه حتى يرزقهم مودته لم يقبل احد على الله من أ ج ل ذلك أ ن ا أ ق و ل لا تراعي إ ل الا ا ل ه من تقوى ل ل وجل ل ه عز أن الله تراعي إ ا ا ل إ ذ ا وضعت في مجلس لقريب أ و لبعيد فقل الحق قل ما تدين به لله يغضب من يغضب يرضى من يرضى هذا ليس ش أ ن ك أ ن ت ولكن اعلم يقينا أ ن ك إ ذ ا حققت تقوى الله جل وعلا سيحبك أ ه ل الصلاح واهل أ ه ل ل ق ة سيحبك أ ا ل ص ل وأهل ل ا ا ح ت ق ة و إ ن رغمت أ ن و ف أ ه ل المعاصي قال الله إ ن الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا حبا في قلوب العباد حبا في قلوب أ ه ل ا ل إ ي م ا ن حبا في قلوب أ ه ل الصلاح حبا في قلوب اهل التقوى ثم اسمع الى هذه ا ل س ا ب ع ة من اعظم ثمرات التقوى البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة والله كلام عظيم البشرى الا ان ا و ل ي ا ء لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من أ و ل ي ا ء ربنا دول البدوي ولا المرسب العباس و ل ا ف ل ا ن و ل ا ف ل ا ن لا كل تقي فهو لله ولي أ و ل ي ا ء الله قال عنهم الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون لهم البشرى, لهم البشرى. لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة الحياة البشرى الدنيا في سئل رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم الحديث عند الترمذي وعند الحاكم وغيره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن البشرى فقال بشرى العبد المؤمن في ا ل ح ي ا ة الدنيا قال هي ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة يراها العبد او ترى له يعني ا ل ر ؤ ي ة ا ل ص ا ل ح ة في الدنيا يراها العبد او ترى له كثير من الناس يقول أ ن ا ر أ ي ت فلانا في منامي يصافح رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم يالها من ب ش ر ة و آ خ ر يقول ر أ ي ت في ا ل م ن ا م فلانا ي ص ل ي لله جل و علا و آ خ ر يقول ر أ ي ت كاني في ا ل ج ن ة بشريات على الطريق نعم فراي الصالح ة يراها العبد أ و ترا له هذه من المبشرات التي يجعلها الله لاوليائه ما قلت الأولياء هم الأولياء هم ولذلك لما جاء بعض م ش ي خ ن ا من أ ه ل الحجاز إ ل ى مصر قال لو ركبت ا ل آ ن مع سائق تفسي وقلت له أ ر ي د أ ن أ ز و ر أ و ل ي ا ء الله لاخذني وانطلق بي إ ل ى البدوي أو إلى المرسي أ و إ ل ى فلان أو فلان قال الرجل سبحان الله أ ل ا يوجد عندكم لله ولي حج نعم ف ا ل أ و ل ي ا ء هم ا ل أ ذ ق ي ا ء يعني إ ي ه ممكن أ ن ت ق او ي انا أنت أو أنا او اي حد يكون وليا لله عز وجل ممكن إ ز ا ي بالشرطين دول الذين آ م ن و ا وكانوا يتقون حقق ا ل إ ي م ا ن بالله وحقق تقوى الله جل وعلا من كان, من كان بالله مؤمنا لله عز وجل تقيا فهو من أ و ل ي ا ء الله جل وعلا لهم البشرى في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة وطبعا لهم البشرى أ ي رؤية ص ا ل ح ة ولهم ا ل ب ش ر أي عند ا ل م و ت ع ن د موتهم لهم البشرى وذلك بنزول ا ل م ل ا ئ ك ة م ل ا ئ ك ة ا ل ر ح م ة عليهم ف إ ذ ا ر أ ى أ ه ل ا ل إ ي م ا ن م ل ا ئ ك ة الرحمن س أ ل و ه م من أ ن ت م قالوا نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل آ خ ر ة هذه البشرى وفي ا ل آ خ ر ة طبعا حينما يبعثوا من القبور تتلقاهم أ ي ض ا ا ل م ل ا ئ ك ة يقولون لهم من أ ن ت م يقولون نحن أ و ل ي ا ؤ ك م في ا ل ح ي ا ة الدنيا وفي ا ل ا خ ر ة أ س أ ل الله أ ن لا يحرمنا جميعا من فضله أ ق و ل قولي هذا واستغفر الله ع عبد ا الحمد الحسن والسناء الجميل وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا الحق السبيل محمدا الله ل له إله له يقول م ي شريك يهدي ن أن أن وأشهد وحده وهو وأشهد س و و ر وخيرته من خلقه وخليله <تصفيق> اللهم صل ي وسلم وبارك عليه وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن ا ح ت د ى بهديه إ ل ى يوم الدين أ م ا بعد أ ي ه ا ا ل ا ح ب ة الكرام مازالت س م ر ا ت التقوى تتوالى معنا وتتوالى ومن أ ع ظ م س م ر ا ت التقوى أ ي ه ا ا ل أ ح ب ة الكرام و أ ر ج و أ ن تتدبروا معي جيدا من أ ع ظ م س م ر ا ت التقوى التي جعلها الله عز وجل للعبد في الدنيا حفظ ا ل ز ر ي ة بعد الموت نعم يا من تريد ان تامن مستقبل أ و ل ا د ك هلا اتقيت الله إ ذ ا أ ر د ت أ ن تؤمن مستقبل أ و ل ا د ك فحقق تقوى الله جل وعلا كيف ذلك أ ل م تسمع معي إ ل ى قول الله جل وعلا وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذ ر ي ة ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله فليتقوا الله حققوا تقوى الله جل وعلا يحفظ الله أ و ل ا د ك م لذلك كان ابن المنكدر يقول إ ن الله لا يحفظ بالرجل الصالح ولده وولد ولده و ا ل ق ر ي ة التي هو فيها والدوائر التي حولها الله أ ك ب ر نعم يحفظ الله عز وجل بالرجل الصالح ولده بل و أ ح ف ا د ه وولد ولده بل و ا ل ق ر ي ة التي هو فيها بل والدوائر التي حولها يحفظها الله عز وجل ك ر ا م ة لرجل تقي صالح نعم ف ح ق ا ل تقوى الله جل وعلا من أ ج ل ذلك كان ابن المسيب رحمه الله يقول لابنه إ ن ي لازيد في صلاتي من أ ج ل ك رجاء أ ن يحفظك الله من ب ع د أ ل م نسمع ونحفظ كلنا قول الله جل وعلا حينما أ ق ا م الخضر الخضر عليه السلام الجدار في ا ل ق ر ي ة التي أ خ ر ج ت ه م فقال الله عز وجل وكان أ ب و ه م ا صالحا أ ر ا د الله لهذين الغلامين وهم لسه أ ط ف ا ل صغار لا يعرفون شيئا عن ح ق ي ق ة الكنز الذي ترك لهم ومع ذلك أ ر ا د ربك سبحانه أ ن ي ب ل غ أ ش د ه م ا ويستخرجا كنزهما ل ي ه ر ح م ة من ربه إ ي ه السبب وكان أ ب و ه م ا صالحا عمر بن عبد العزيز كان خليفه وكان كثير ا ل أ و ل ا د فلما نام على فراش الموت جاء إ ل ي ه الرجاء بن حيوه وزيره الصالح فقال يا امير المؤمنين هلا هل تركت و أ و ص ي ت ل أ و ل ا د ك بشيء فلقد أ ب ق ر ت ه م وانت امير المؤمنين لكنه كان ورعا كان تقيا فقال ادعوا لي اولادي فدخلوا علي ه فقال, فقال يا ابنائي ان اباكم خير بين امرين اما ان يترككم فقراء ويدخل الجنه واما ان يترككم اغنياء ويدخل النار لانه خليفه يجب لهم منين يعني ه ي خ ذ و ن من أ م و ا ل المسلمين إ م ا أ ن أ ت ر ك ك م فقراء و أ د خ ل ا ل ج ن ة و إ م ا أ ن أ ت ر ك ك م أ غ ن ي ا ء و أ د خ ل النار وقد اختار أ ب و ك م الجنه والله إ ن م ا أ ن ت م أ ح د رجلين إ م ا أ ن تكونوا غير صالحين فوالله لا أ ت ر ك لكم ما تستعينون به على م ع ص ي ة الله واما ان تكونوا صالحين والله يتولى الصالحين اخرجوا عني وخرجوا عني ولما مات عمر راى الناس بعد ذلك ولدا من اولاد عمر يحمل زكاه ة ماله, ماله على بعيره ينادي بها في الطرقات لا يجد فقيرا ياخذها منه فاحفظ اولادك بتقوى الله اتق الله انت أ و ل ا وعلم أ و ل ا د ك تقوى الله جل وعلا ل أ ن التقوى انتبه ل ت ق و ى ا من أ ع ظ م أ س ب ا ب حفظ ا ل ذ ر ي ة حفظ ا ل ذ ر ي ة في كل شيء حفظ ا ل ذ ر ي ة في ا ل ص ح ة في تقواهم هم لله عز وجل حفظ ا ل ذ ر ي ة حفظ أ م و ا ل ه م كل هذا لا ي ت أ ت ى إ ل ا بتقوى الله جل وعلا و أ خ ي ر ا اعلموا انه من أ ع ظ م س م ر ا ت التقوى الحفظ من كيد ا ل أ ع د ا ء والنصر عليهم تقوى الله سبب في الحفظ من كيد ا ل أ ع د ا ء والنصر عليهم قال الله جل وعلا فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه هذا أ م ر من الله جل وعلا لكنه مقرون ومشروط ب م ع ي ة خ ا ص ة لا تكون إ ل ا لصنف واحد فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم اسمع واتقوا الله واعلموا أ ن الله مع المتقين ذكرت التقوى في هذا الموضع اعلموا أ ن الله مع المتقين الذين يحققون تقوى الله عز وجل في هذا الموطن وهذه هي ا ل م ع ي ة ا ل خ ا ص ة يعني الله عز وجل مع المتقين ينصرهم على أ ع د ا ئ ه م الله عز وجل مع المتقين ب ت أ ي ي د ه بنصره بمدده بعونه سبحانه وتعالى الله عز وجل مع المتقين إ ن ه م حققوا تقوى الله عرفنا لماذا هزمت ا ل أ م ة هذه الامه ة اقول ذ ا اخيرا ضاعت بسبب ضياع دينها اوعوا تفكروا ان ا ل ا م ة غلبت لسبب ق و ة الامريكان او اليهود او غيرهم لا يا اخوان والله العظيم ما هزمت ا ل ا م ة الا بسبب بعدها عن الله عز وجل وهذا يكون واضحا جليا لكل ذي ب ص ي ر ة ايتوني بمعركة. أقول هذا للملجفين ايتوني بمعركه والتاريخ بيننا ا ن ت ط ر فيها المسلمون وكانوا ازيد منه أ ع د ا ئ ه م في ا ل ع ت ا والعتب د ي ع ما م فيش ر ك ة بدر ا ل أ و ل ى كان عدد المشركين أ ل ف رجل كان معهم سبعمائه فارس والمسلمون كانوا ث ل ث م ئ ة واربع ت ا ش ر رجل لم يكن معهم إ ل ا ثلاث فرسان فقط ومع ذلك كانت ا ل ن ت ي ج ة بالنص كل م ع ر ك ة بل أ ض ر ب لكم هذا المثال السريع يا إ خ و ة م ع ر ك ة ا ل ز ل ا ق ة اللي وقعت في الاندلس اللي هي اسبانيا ب و احنا لما حققنا تقوى الله جل وعلا قام اسلافنا رحمهم الله وفتحوا بلاد الدنيا حتى وصلوا الى قلب اسبانيا اسبانيا والبرتغال ث م الشاهد ن م عام ا ا ئ ة من الكلام موقعه ا ل ز ل ا ق ة التي بي كانت بين القائد المسلم الرباني يوسف ا بن تشفين وقائد النصارى الفنص الثالث مع أ ن عدد جيش أ ل ف و ن س وجيش أ و ر و ب ا وقام باب الفاتيكان ا بنفسه و أ ع ل ن ه ا حربا م ق د س ة وحشد أ و ر و ب ا كلها خلف أ ل ف و ن س السادس لحرب هذا الزحف ا ل إ س ل ا م ي كان عددهم مئتين الف قدام ثلاثين الف وفيهم سبعه الاف من الجيش ا ل ن ظ ا م المدرب ومع ذلك انتهت ا ل م ع ر ك ة بنصر عظيم للمسلمين ل أ ن الله عز وجل كان معه في نفس المكان في جنوب فرنسا في موقعه بلاط الشهداء التي كانت بين عبد الرحمن الغافقي القائد المسلم رحمه الله وبين جيوش أ و ر و ب ا كلها تصور, تصور كده ان الجيش ا ل إ س ل ا م ي كان عدده خ م س م ا ئ ة ألف جيش خ م س م الف ئ ة أ جيش جرار كان المسلمون في هذا الجيش يصدون عين الشمس ومع ذلك كان عدد النصارى في ا ل م ع ر ك ة ديميه و خ م س ل ف يعني المسلمين كانوا 500 ألف أ ض ع ا ف أ ض ع ا ف أ ع د ا د ه م من جيوش ا ل ن ظ ا م ي ة م ض ر ب ة وحميات ق و ي ة لكن ش ب الدنيا ملا لبهم فهزموا ه ز ي م ة منكره من ا ل ل ي هزم المسلمون مع أ ن ه م كانوا يفوقون أ ع د ا د اعدائهم ا ض ع ا ف ة م ض ا ع ف ة جيش خ م س م ا ئ ة أ ل ف ه ز م ا د م ي ة وخمسين أ ل ف من جيوش النصارى ر ل ل العظيم لو ه قامت و فئة مؤمنة ب دليل ل ع ذلك على العراق ما رأيناه على أرض、العراق. وما ر أ ي ن ا ه على أ ر ض غ ز ة في الحرب ا ل أ خ ي ر ة مع اليهود لم يستطع اليهود مع أ ن ه م من أ ق و ى الجيوش ا ل ن ظ ا م ي ة في العالم يملكون أ ح د ى ا ل س ت ر س ا ن ع س ك ر ي ة في العالم ومع ذلك ما استطاعوا أ ن يدخلوا إ ل ى عمق غ ز ة ومع س ت ط و يصنعوا ا شيئا أن مع ف ئ ة ق ل ي ل ة م ؤ م ن ة مع ب ض ع ة آ ل ا ف من الشباب المقاتل إ ل ا أ ن ه م لجوا إ ل ى الله و أ خ ل ص و ا لله عز وجل ل أ ن هذا وعد الله والله مع المتقين واعلموا ان الله مع المتقين معهم بنصره معهم بمدده معهم بحفظه معهم ب ت أ ي ي د ه معهم بعونه جل وعلا فالله عز وجل مع المتقين ف إ ذ ا أ ر د ت أ ن يكون الله معك حقق التقوى أ ي ه ا ا ل ا خ و ة الكرام أ ق و ل لكم ثم مسك الختام اعلموا أ ن التقوى سبب لقبول ا ل أ ع م ا ل هي ذ و ب س التقوى سبب لقبول ا ل أ ع م ا ل قال جل وعلا إ ن م ا يتقبل الله من المتقين إ ذ ا أ ر د ت أ ن يقبل الله عملك ولا يخيب سعيك فحقق تقوى الله جل وعلا ثم كل ما ذكرته ا ل آ ن وقد طال الوقت ولا حول ولا ق و ة إ ل ا بالله فهذا والله عن ثمرات التقوى فقط في الدنيا أ م ا عن ثمرات التقوى في ا ل آ خ ر ة لعلي ارجوها ب ع ض ا ل ص ل ا ة في ع ج ا ل ة إ ن شاء الله واسال الله عز وجل ان يجعل هذا الوقت في ميزان الحسنات وسمحوني على هذه ا ل ا ط ا ل ه والله ما تعمدتها اللهم يا ارحم الراحمين ويا اكرم الاكرمين ويا رب السماوات السبع ورب العرش العظيم ا ل ل صل على عبدك ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اغفر لنا ذنوبنا و إ س ر ا ف ن ا في أ م ر ن ا وثبت يا ربي على الحق أ ق د ا م ن ا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اغفر لنا وارحمنا اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين اللهم اجعلنا من عبادك المتقين و ا غ ف ر ل ن ا و ا ر ح م ن ا ب ر ح من ع ي ا أرحم ا ل ر ا ح م ي ن اللهم تب علينا ا ل س ا ع ة ت و ب ة من عندك اللهم تب علينا ا ل س ا ع ة ت و ب ة من ع ن عندك. اللهم انصر الاسلام و ع ز المسلمين ودمر الكفر والكافرين وعليك باعداء الاسلام والمسلمين اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اغفر لنا وارحمنا يا ارحم الراحمين انت ولينا في الدنيا والاخره توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعليكم ورحمه و ب ر ك ا ت الحمد لله رب العالمين و ص ل ا ة وسلاما على ا ل م ب ع و ص ر ح م ة للعالمين عليه وعلى آ ل ه واصحابه ومن اهتدى بهده إ ل ى يوم الدين وبعد طبعا يا خ و ا ن ا الحديث عن التقوى حديث كبير وعظيم وكبر الموضوع لكبر هذه ا ل غ ا ي ة التي خلقنا الله تبارك وتعالى ل أ ج ل ه ا حتى أ خ ي ر ا خطبك وتعيد أ ن ب ه عليها واقول اعلموا ان ما عند الله لا ينال الا بطاعه الله د يا اخواننا القعده لازم ناخذ بالنا منها ما عند الله لا ينال بمعصيه الله عز وجل اطلاق يعني مثلا كثير من الناس حينما نقول اترك عملك الحرام يعني مثلا واحد شغال في ش ر ك ة دخان مثلا ولا شغال في ش ر ك ة ب ي ر ة ولا شغال مع ف ر ق ة اغاني ط ب ل وزمر وكلام ف ا ض ده ولا شغال بيبيع ح ا ج ة محرمه او بيعمل ح ا ج ة محرمه تقول له سيب ا ل ح ر ا ر يقولك والله وفرلي شغل وانا سيبه اقول له لا بل وفر أنت لنفسك تقوى لله يوفر الله لك عملا قال تعالى ومن يتق الله يجعل فاجعل له مخرجا ويرزقه من ح ي س لا يحتسب وحط ا ل ق ا ع د ة دي ما عند الله لا ينال إ ل ا بطاعته نقول الكلام ده ل أ ن ا ل ن ه ا ر د ة فيه تحايل تحايل على الحرام والناس ا ل ن ه ا ر د ة ليس لها إ ل ا هم جمع المال يجمع المال من الحلال من الحرام من يمين من شمال هو بيجمع ه ب س حتى لو كان عياذا بالله أ ك ل ا ل أ م و ا ل اليتامى من أ ع ج ب القصص اللي أ ن ا سمعتها في حياتي اللي في كان فيه رجل بيدفنوه أ خ و ه مشي ا و ر ج ن ا ز ه وعمال يصوت اول ما حطوا الرجل في ا ل ت ر ب ة الرجل قاعد يصير اخويا أ خ و ي ا أ خ و ي ا و لازم أ ش و ف أ خ و ي ا ويقعد ي ر م ي نفسه في ا ل أ ر ض لازم يتدخلوني ل أ خ و ي ا و أ س ل م عليه والكلام ده نسألوا خلاص يا اخوانا دخلوه ينزل يبص علي ويطلع خلينا نخلص وطبعا المقابر اللي هناك دي شايفين انتم المقابر اللي في المدن ع ب ا ر ة عن غرف تحت ا ل أ ر ض كده ا ن ز ل ه ا بسلم متاع الرجل سم الرجل ا زائدين يطلع م ط ل ع ش سم الزائد م ط ل ع ش الرجل ده غير كده ليه عايزين نقفل بس تمام ن د ل و ا ح د يشوف الراجل لقوا الراجل مكبوب على وشه فوق اخوه مات بس مش ده العجيب العجيب انهم ه ل ع و ه مدفع ل ى أ خ و ه ميت فوق منه و هو مسك ا الختامه و يحطه على ا ل خ ت ا م ة عشان يبصمه على عقد الارض والبيت ايه رايك باب دي أ ل ا فين تقوى الله هنا النسبه عايزه تجمع المال ب أ ي ط ر ي ق ة حتى لكن و ا ب ا لن ط ي ة عظة البشر لوش ده. ما لوش ل عزيز عظة ما ما فاخوه ف ده ن تتحدث ب ه يا عن ة الله ما ع د المسجد ل لا ينالوا ه بطاعة ا ولكن ل ا لن ب تتحدث عن المسجد ايه ولكن لن تتحدث ج ل عن المسجد م ا عند الله لا ينال إ ل ا ب ط ا ع ة ا ل ل ه أطيع ا ل ل ه يرزقك ا ل ل ه سبحانه وتعالى من فما عند الله لا ينال إلا بطاعته. دي مساله ن ل ل ارجو ينال دي إلا بطاعة مسألة أ أ ن ننتبه لها ل أ ن كثيرا من الناس لا ينتبهون لهذا و إ ن ا لله و إ ن ا اليه راجعون ف ع ج ا ل ة كذا كل اللي احنا قلنا يا ج م ا ع ة من ثمرات التقوى إ ن م ا كان في الدنيا ا يخونا الانتزام بالصبع اللي احنا قلناها ي خ نرجو و كل وكان عن ثمرات التقوى ا ل ع ا ج ل ة ا ل ع ا ج ل ة يعني اللي ت ح ص ل ف و ر ي ه اللي احنا ب ن ا ل م س ن ة في حياتنا اللي احنا عشناها اللي هي كانت المخرج من كل دين نزول البركات من السماء وخروج الخيرات من ا ل أ ر ض ا ل س ه و ل ة و ا ل م س ر في ا ل أ م ر كله تيسير طلب العلم حفظ ا ل ذ ر ي ة بعد الموت الحفظ من كيد ا ل أ ع د ا ء ا ل م س ر ة على ا ل أ ع د ا ء فكل هذه ثمرات التقوى ا ل ع ا ج ل ة يعني التي تحصل للعبد في الدنيا والتي يلمسها في حياته طيب تعالوا بقى نتكلم عن ثمرات التقوى ا ل ع ا ج ل ة يعني التي ادخرها الله تبارك وتعالى لعباده المتقين يوم القيامه و أ و ل سبب أ و عفن اول ث م ر ة من ثمرات التقوى العاجل العاجله التي ينالها من حصل تقوى الله عز وجل في ا ل آ خ ر ة هي تكسير السيئات يوم القيامه ة أو الحجابة م ت س يعني ر السيئات القيامة يوم ي زي ما قلنا ا ل م ر ة الفاتت اي إ ن س ا ن مهما كان تقيا لابد له من الوقوع في النعاس لازم ه ت و ع منه بعض المعاصي طيب احنا قلنا تقع منه المعاصي ويتوب ويستغفر الله عز وجل منها مين اللي ربنا هافضل منه ا ل ث و ض ه ويغفره ا له ويكفر عنه السيئات يوم القيامه اتقي خلي بالك اتقي يعني ايه يعني المثال وجعل بينه وبين ا ل م ع ص ي ت و يقال وكل ما واعتذر الله عز وجل ورجع الى الله تبارك وتعالى هذا يكفر الله عز وجل عنه سيئاته يوم ا ل ق ي ا م ة قال تعالى ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أ ج ر ا يعني يعظم ويكبر أ ج ر ه عنده تبارك وتعالى يوم ا ل ق ي ا م ة السمرة ا ل ث ا ن ي ة من ثمرات التقوى العاجله ة ي عز ا ل ف و ق ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة يعني عز ا ل ف و ق ي ة يعني ان اهل التقوى يوم ا ل ق ي ا م ة هم اعلى الناس م ن ز ل ة عند الله عز وجل قال الله تعالى زين للذين كفروا ا ل ح ي ا ة الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامه يبقى عز ا ل ف و ق ي ة ل أ ن الجزاء من ج ن س العمل زي ما كان أ ه ل التقوى في الدنيا يتعرضون ل ل إ ذ ا ء ي ت ع ر ض و ن للاضطهاد ل ل إ ر ت ل ا ء في كل شيء في كل مناح ا ل ح ي ا ة بالذات في العصور المظلمه ا في كل مكان تزيد ع ق ب ة في كل مكان تزيد صديقا سبحان الله بل أ ح ي ا ن ا ً تعامل ك أ ن ك مجرم وهذا أ م ر عزيز جدا يعني أحياناً لا تموت سلامتها ا ة ي ع ن ي أ ح ي ا ن ا ً تاجر المخضرات وتاجر ا ل ب ن ب لا يعامل ا ل م ع ا م ل ة التي تعاملها ف انت ل لك ج ز ا ء م جنس ع م ل الجزاء يوم ا ل ق ي ا من ة م جنس عملك سيجعلك جميعاً يوم القيامة جزين للذين الحياة وجل عز الله هؤلاء كفروا الدنيا فوق ويفخرون من الذين آ م ن و ا والذين اتقوا ايه فوقهم يوم القيامه وليفخر من شاء ش ا ن الناس النهارده للاسف الشديد يفخر من اهل التقوى يقول لك متعطف متذمد رجعي متخلف مش عارف ايه دعهم يفخرون ودعهم يهزعون ويتعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون دعهم يخوضون فيما يخوضون ودعهم يسخرون ف إ ن ا منهم ساخرون و س أ ع ل م الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون ذ ي ن ا للذين كفروا الحياه الدنيا ويسخرون من الذين امنوا والذين اتقوا فوقهم يوم ا ل ق ي ا م ة ن س أ ل الله عز وجل أ ن يرزقنا جميعا عز ا ل ف و ق ي ة يوم ا ل ق ي ا م ة ثالثا من اعظم ثمرات التقوى يوم ا ل ق ي ا م ة ان اهل التقوى يرثون ا ل ج ن ة يوم القيامه ة اتصل الحبيب على يعني ي يرسون التقوى يرسون الجنة او عفا ايه معنى الكلام أن الله جل وعلا يعني معنى خلق جعل لكل إ ن س ا ن خلقه مكانا في ا ل ج ن ة يعني كل مخلوق من بني آ د م له مكان في ا ل ج ن ة الكافر والمسلم والفاجر والمنافق وخلق النار وجعل لكل إ ن س ا ن خلقه مكانا فيها يبقى النار ف ي مكان لكل إ ن س ا ن و ا ل ج ن ة فيها مكان لكل إ ن س ا ن أ ه ل التقوى بقى لما يخشوا ا ل ج ن ة اهل النار يخش في النار ا ل أ م ا ك ن ا ل ل ي م و ج و د ة في ا ل ج ن ة دي من س ي أ خ ذ ه ا يرثها أ ه ل التقوى من الكفار قال الله جل وعلا تلك ا ل ج ن ة التي ن و ر ت من عبادنا من كان تقيا ف أ ه ل التقوى ي أ خ ذ أ ج ر في ا ل ج ن ة ويرث مكان الكفار أ ي ض ا في ا ل ج ن ة د ه معنى انهم يرثون ايه يرثون مكان اهل النار, النار. وكذلك و اهل النار يرثون مكان اهل د ق و ى في النار ما قلت لك مكان في النار وزي ما بنقول زينا انت ربنا خ ل ق خلقت وعملك مكان في النار يعني كتبك من اهل النار انت مكتب و من اهل النار عشان كده تسعى بتقوى الله عز وجل لتنجو من من النار لتنجي من النار الى ن ا ر إ ل ا ل ج ن ة هو مش ربنا سعراك على هاله او النبي عليه ا ل ص ل ا ة والسلام ب يقول لله ع ت ق ا ؤ من النار وذلك كل ل ي ل ة في رمضان يعني اي ا النار من عتقاء من النار يعني انت من اهل النار وربنا يعتقك من, من النار يعتقك من النار ويعفو بالتقوى عشان كده ليالي رمضان كلها عدق من النار والحديث الباطل الموضوع بيقول اوله ر ح م ة و أ و س ط ه م غ ف ر ة واخرى عدق من النار باطل رمضان كله م غ ف ر ة وكل ر ح م ة وكل عدق من النار هقول اوله ر ح م ة وفي النصف م غ ف ر ة ف ي الاخر عدق من النار لا ا ل ح د ي ث باطل الحديثه من ناحيه التلف باطل لكن رمضان ك ل ايه وكل ه مغفرة وكل عتق من النار الدليل ا و للنبي ا عليه ا ل ص ل ا ة والسلام في الصحيح لله عتقاء من النار وذلك كل ليله、سنة. في رمضان ة القيامة يوم و ي ر س و ن أ م ا ك ن الكفار في ا ل ج ن ة ن س أ ل الله عز وجل أ ن يجعلنا جميعا من أ ه ل الجنه ة رابعا خل ذلك من أ ع ظ م ثمرات التقوى أ ن أ ه ل التقوى لا يذهبون إ ل ى ا ل ج ن ة سيرا على أ ق د ا م ه م يوم ا ل ق ي ا م ة بل يحشرون يوم ا ل ق ي ا م ة إ ل ى ا ل ج ن ة ركبانا فصلى الحديث سيدنا علي رضي الله عنه يقول في قول الله تعالى ويوم نحشر المتقين الى الرحمن وفدا فسيدنا علي والحديث رواه البلعقي وابن ابي الدنيا بسند صحيح موقوف على علي رضي الله عنه وقيل ان عليا قال في ا ل ا ي ة والله إ ن الوفد لا يحشرون سيرا على أ ق د ا م ه م و إ ن م ا يحشر الوفد يوم ا ل ق ي ا م ة ركبانا يعني ايه طلع الحديث عنه يعني يوم ا ل ق ي ا م ة يحشر الناس من الناس من يحشر ن ا ش ي ا على وجهه بذل يحصل يحصل للرسول عليه الساعة والثلاثة يعني ايه معنى كيف ي ح قال ك اليس ر ع ى وجهه قال.. ل أ الذي أ م ش ا ه في الدنيا على رجليه قادر على ان على وجهه وهو م ه م من يمشي ح ي و القيامة يوم القيامة على وجهه ه ا اللي بيحث عن ا ل ك ا ل ب ل و ك و ي أ ك ل الربا يحصر يوم ا ل ق ي ا م ة بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ف ظ ي ع ة فشوف طيب اهل ا ل ط ق و ى يحصرون ازاي الكفار يحصرون على وجوههم ويحصرون بهذه ا ل ط ر ي ق ة ا ل ع ز ي ز ة ويبعث كل انسان يوم ا ل ق ي ا م ة على ما مات عليه تبص ك ل ي ناس يحصر يوم القيامه ة ويقرا أ ل ليه؟ ق ر آ ن م ا وهو يقرأ ا ل ق ر آ ن تلاقي واحد ثاني يحصر وهو يقول لبيك اللهم لبيك اللهم ارزقنا رب ل ي ه ع ن ه ماتها ب ا ح ج تلاقي واحد ثاني يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة ودمه ينبعث منه اللون لون الدم والريح يريح ا ل م س هذا هو ا ل ش ع ي د الذي قتلك م سبيل الله عز وجل وتلاقي واحد ثاني يحصر يوم ا ل ق ي ا م ة و ا س ت ج ر ة ف ايده ها هيحشر وهو بيعمل、دماغ. مسك ا ل ت ج ا ر ة في ايده ليه ماتوا هاد يدخل ده صح يا جماعه ا و ة قال لا هو مش قالك اللي يموت على ح ا ج ة ي ب ع ت عليها طيب واحد ي ب ع تومك اولا ا ل ت ج ا ر ة في ايده عشان يعمل دماغ هناك واحد ث ا ن ي ي ب ع ت ه ه و ي ح س ش ماتوا هاد يحسس ا و ة ماتوا عمل يسيش ه ي ب ع ت ه و ا ك ق ا م ا بيها واحد ث ا ل ث ي ب ع ت ه كاس الخامس اللهم اسلم يا رب في ي د ه و ح س ا لتبعث وهو مربوط بمن زنا بها اللهم سلم و ح س ا لتبعث واعد أ ص ب القنوات ا ل خ ب ي ث ة ا ل م ض ل ل ة ا ل إ ب ا ح ي ة ليه مات واعد م اصب هو, هو ك سيدنا ا ل إ م ا م ابن كثير يقول في قول الله تعالى جرت, جرت عاده في الكريم سبحانه أ ن ه من عاش على شيء مات عليه ومن مات على شيء بعث يوم ا ل ق ي ا م ة عليه يقول هذا الكلام في ت ف ص ي ر قول الله تعالى يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن ه الا وانتم مسلمون فعيشوا ل ي ن ي ع على الاسلام تبعثوا م و يوم ا ل ق ي ا م ة على الاسلام هذا معنى الكلام فسيدنا الامام علي يقول ك ان اهل التقوى ذه شوفوا ن ت مناظر النسب تحصر الزاويه و ا ل ا ق ي ا ه يقشر الزيال سيدنا ا ا م ا م علي بيقول إن يقول ان ل م ي يوم نحشر الوفد م ت ق ي ن ف ق ا لا الوفدة لا يحشرون الا ر ك ب ا ن قال علي بن ابي طالب يستقبل اهل التقوى يوم ا ل ق ي ا م ة ب ن و ق بيض لها اجنحه ا س ت ق ب ل ه م اذا خرجوا من قبورهم ل ب ه م دون ضيوف من ضيوف الرحمن فيستقبلون بهذه النور قال عليه ف ت أ خ ذ ه م من عند ما يطلع من القبور أو القبور من ما يبعثهم قيامة فيركبون عليها و ش ر ا ق ع ا ل ه م ي ت ل أ ن ا نورا يعني ش ر ك مع ل هؤلاء الذين تدخلون ا ل ج ن ة يتلالا نورا فيركبون على هذه الرحال وتنتهي بهم الى باب و الجنه ة المنزلة؟ المنزلة الجنة نظروا فإذا أبواب فإذا إذا ل ح ق ا الياقوت الأحمر على صحائف الزهد من على يعني اهل التقوى يركبون هذه الركبان ينتهون الى باب ا ل ج ن ة اذا وصلوا ا ل باب الجنه ة او يلاقوا باب الجنه حلقه من الياقوت الاحمر على صحائف ا ل ج ه يعني ال ا ل ب ا بتاع الجنة الحلقة الياقوت والصحاقه اللي الخشط بتاع ال الظهر ب من إيه؟ من هي من الزعب قال علي بن ابي طالب فاذا انتهوا إ ل ى باب ا ل ج ن ة فاذا حلقه من ي ق و ت أ ح م ر على صحائف الذعب فاذا انتهوا إ ل ى باب ا ل ج ن ة وجدوا عند باب ا ل ج ن ة ش ج ر ة ف إ ذ ا شربوا من ا ل أ و ل ى جرت في وجوههم ن ض ر ة النعيم و إ ذ ا شربوا من ا ل ث ا ن ي ة لم تشعث اشعارهم ابدا اللهم ارزقنا يا رب المنزل دلنا جماعة ل أ ه ل التقوى ل أ ه ل التقوى ويوم نحشر المتقين إ ل ى الرحمن و ف د ة قال ع ل ي و إ ن الوفد ة لا, لا يحشرون الا ركبانا لا يحشرون ر إلا ك بل ا ن ب واعلم أ ن أ ه ل التقوى يوم ا ل ق ي ا م ة هم أ س ع د الناس بالصحبه عند الله عز وجل يوم ا ل ق ي ا م ة قال تعالى عن كل صحبه ا ا ل أ خ ل ا ء يومئذ بعضهم لبعض إيه؟ عدو الا عدو إ ل ا المتقين ودمن ثمرات التقوى ان التقي خلي بالك ما هو اصلا التقي في الدنيا لا يصاحب إ ل ا أ ق ي ا ء وخلي بالك دمن ثمرات ص ح ب ة ا ل أ ت ي ا ء خلي بالك أ ا خ ي ص ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر تنفعك في الدنيا و ا ل أ خ ر ه ص ح ب ة الاقيار تنفعك في الدنيا و ا ل ا خ ر ة في الدنيا تنفعك ايه لو لقيت مي انت ه ي ن ف ع ك صحي كده لو لقيت خير هيفرحلك لو لقيت شر ه ي ح ز ن معاك هو بصاحب الخير هذا هو الثقيفه صحبه الاقياء نافعه ي ن ف ع ك يدعو الله عز وجل يسددك ي د ي ن ف ع ك يدعو الله عز وجل لك بمن أ ع ظ م ثمرات ص ح ب ة الاخر في الدنيا في ا ل د ن ي ا ا ل ذ ل نسأل ك الله عز وجل من ق ب ل ه ونسال الله عز وجل ان يمتن علينا ب أ ص ح ا ب صالحين وان يحشرنا واياهم جميعا يوم ا ل ق ي ا م ة على سرر ا ل متقابلين ثمرات ا ل ص ح ب ة يا ل ا ء الدعاء لا تغفل يا عن أ ص ح ا ب و لاخوانك ل إ يا سلام ك د ه لما ت ب ع ث ل أ خ ر من إ خ و ا ن ك ر س ا ل ة عبر الهاتف ف ي د ع الله عز وجل لك إ ذ ا ر أ ي ت في سعاده دع الله عز وجل لك ب ا ل ز ي ا د ة إ ذ ا ر أ ي ت في ب و ك وقرض دع الله عز وجل لك بالفرج, بالفرج. هذه من أ ع ظ م ثمرات ا ل ا خ ل ا في الدنيا أ ن ا في ا ل ا خ ر ة انتبع فكل ص د ا ق ة وكل ص ح ب ة في الدنيا تنقلب إ ل ى ع د ا و ة في ا ل آ خ ر ة إ ل ا ص ح ب ة المتقين ا ل أ خ ل ا ء بعضهم لبعض يومئذ ع د و ه هيعادوا بعض ا ل أ ص ح ا ب اللي كانوا بيلموا بعض ب ا ل س ه ر ة السوداء اللي كانوا ب ي أ خ ذ و ا بعض ويروحوا ا ل س ه ر ة الحمراء ا ل أ ص ح ا ب اللي بيلموا بعض على ك ل م فيديو ا ل أ ص ح ا ب اللي بيلموا بعض ويحششوا الاصحاب اللي بين م ض ا ع ض وعودوا على هاوي كل د و ل سينقلبون الى عداوه ة عدوة الا ة يوم الاخيار الا المتقين فمن اعظم ثمرات التقوى اخي ان ص ح ب ة الاخيار والاذقياء في الدنيا تنفعك في الدنيا وتنفعك يوم ا ل ق ي ا م ة عند الله تبارك وتعالى ولم ا لا يكون ذلك ايها الاحبه الكرام و أ ه ل التقوى يساقون إ ل ى ا ل ج ن ة يوم ا ل ق ي ا م ة وهم في ص ح ب ة أ ه ل التقوى مش هيخص ا ل ج ن ة الواحد لوحد يا د م ا ع ه ده في صحبه اخونا يوم ا ل ق ي ا م ة والله العظيم كلما ت ق ر أ هذه ا ل آ ي ا ت تتحصر على كل ص ح ب ة في الدنيا كل ص ح ب ة وكل صحب تندم المستحصه الا ا ل أ خ ي ا ر إ ل ا ا ل أ خ ي ا ر شكرا بنبي اليه و س ي ق الذين اتقوا ربهم إ ل ى ا ل ج ن ة زمرا مش لوحدك لا زمرا هتروح انت و محمد واحمد و ا ل ي اسمعك ي الاصحاب وانتم مع بعض كده يدخلون ا ل ج ن ة زمرا بل ومن أ ع ظ م ثمرات ص ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر يوم ا ل ق ي ا م ة أ ن ص ا ح ب ة الصالح إ ذ ا وقعت في النار يوم ا ل ق ي ا م ة ل ك ث ر ة ج ن و ب ك فيشفع لك عند الله من أ ع ظ م ثمرات التقوى يا والله العظيم ن ز ل والله العظم ه يطير القلب شوقا إ ل ي ه لما طب جنوبك تنزل حالاتك و ت و ع في النار يجي صاحب الخير أ ص د ق ا ئ ك ا ل أ خ ي ا ر فيقولون ربنا إ ن إ خ و ا ن ن ا كانوا يصلون معنا وكانوا يقومون معنا بمسح ب ث النبي وكانوا يقومون معنا اي شكعنا فيهم ف ي ق و م الله جل وعلا لعباده ا ل أ ت ق ي ا ء ا ل أ خ ي ا ر اذهبوا ف أ خ ر ج و ا من النار من عرفتم من عرفتم ه ا عرفت الذات م ت ك ت ب ارسل ج ن ب ه متى كنت ا ع ت ا ر ق ر ا ن معاه ما ت ك ن ت فاتصل ي ل به ذكرت تقوى الله ما ت ك ن ت ع ن م ن ت العقل مسجات بتقوى الله ع ن م ن ت ذ ك ر في كل حال وكل ف ي وقت بتقوى الله إ ن إ خ و ا ن ن ا كانوا يقومون معنا ويصلون معنا أ ي ت ط ع ن ا فيهم فيقول الله عز وجل اخرجوا اذهبوا ف أ خ ر ج و ا من النار من ع ر ف ت م قال الحبيب صلى الله عليه وسلم فيعرفونهم في النار من اثر السجود ف إ ن الله حرم على النار أ ن ت أ ك ل من ابن آ د م أ ث ر السجود فيخرجون من النار خلقا كثيرا فيقول الله عز وجل ارجعوا ف خ ر ج و ا من النار من وجدتم في قلبه مثقال نصف دينار من خير فيخرجون خلقا كثيرا فيقول الله جل م ع ا ارحم الراحمين وعلا ر م ارجعوا الملائكة فالملائكة لها شفاعة ص ف ع ل فالانبياء له ن ن ب ي و شفاعة وشفع الصالحون يعني المؤمنون فاهل الصلاح لهم ش ف ا ع ة يوم ا لاصحابهم ق ي م ة ل أ ولاخوانهم يوم القيامه قال ربنا ولم يبق الا ارحم الراحمين فيخرج ربنا خلقا من النار ويدخلهم الجنه بغير خير عملوه بغير خير قدموه ولا خير عملوه يعرفهم اهل ا ل ج ن ة في ا ل ج ن ة ويقول هؤلاء هم عتقاء الرحمن من النار لكن كانوا من اهل ا ل ت و ح طبعا ما همش من اهل السوء فاهل التقوى ن ه ي ح ص ر و ن يوم ا ل ق ي ا م ة الى ا ل ج ن ة ز م ر ة يعني اصحاب جماعات جماعات عشان ك د ه الحبيب ما ت ص ل عليه عليه, عليه ان اول زمره يدخلون الجنه ة مِنْ أُمَّتِي أول ي إ من ر ة صحبة أول و ل ي د خ امتي ل ج ن ة ن أ م على ص و ر ة القمر ل ي ل ة ا ل س م ا ء ثم الذين يلونهم على أ ش د كوكب د ر ي في السماء إ ل ا ض ا ء ه لا ي ب و ل و ن ولا ي ت غ و ط و ن ولا يتمخطون ولا يدفنون انشاطهم الذهب ومجامرهم يعني ادفل ا ل ع ل و ة قال الحبيب اخلاقهم على خلق رجل واحد يعني على خلق سيدنا ا د ا يعني على طول سيدنا ا د ا س ت ي ن زرعت السماس عرض سبعه ازرع قال الحبيب يسبحون الله ب ك ر ة و ع ش ي ة وفي روايه يلهمون التسبيح كما تلهمون النفس فشوفوا ي في ثمرات التقوى في ا ل ا خ ر ة والله لا تحصر أ ع ظ م ثمرات التقوى في الاخره للمعله و ص ح ب ة ا ل أ خ ي ا ر أ ن ه م لا يحصرون إ ل ى ا ل ج ن ة إ ل ا وهم ر ك ب ا ن ا ويقبل الله منهم أ ع م ا ل ه م ويكفر عنهم سيئاتهم ويرثون مكان أ ه ل النار في ا ل ج ن ة وتلك ا ل ج ن ة التي نورث من عبادنا من كان تقيا فيا ا خ و ة الكرام التقوى لها ثمرات ع ظ ي م ة ولها ضرر ك ب ي ر ة عشان كده قلنا ع م ا ن ا ل خ ط ب ة ثانيه حد فتر ضرر ولا ا ر ه اي نعم الله ضرر و ل ع اله ل أ ه ل التقوى فاعمل يا اهل ق ا ب ل لتقوى الله عز وجل واعلم, واعلم انك إ ذ ا عرفت ولم تعمل ف إ ن ا ل م ع ر ف ة تكون عليك وبالا عند الله يوم القيامه واعلم أ ن ك إ ذ ا عرفت طريق ا ل أ خ ي ا ر ولم تسلك فسوف تعيش في ت ع ا س ة ما بعدها ت ع ا س ة لا أ ن تحصلت شهوات الدنيا مع من حصل شهواتها الفانيه ولا أ ن ت حصلت ما يحصله أ ه ل التقوى يوم ا ل ق ي ا م ة أتعت اسعت ل ن ا من أبشر ثم أبشر الناس من عرف ثم إنكر. أتعت إنكر ثم ا ل ن ا س من ص ا ر على طريق الالتزام طريق ثم امن ن لأن ت ك س ليه؟ اللي على ل ل يتير طريق ا ا ا ز يصلي ويقوم ويعرف ر ب ا ويبطل بقى اغاني مجتمعات ل ا م مستشرات و ي ص ل ع ا ل ق ن ا ة الوطيه د ي ة من بيته و ي ص ل ع البلوزيه كلها من بيته القناة الاسلامية بس ويعيش كده حواء ا ي م ا ن ي ة في بيته لا تسمع أ غ ا ن ي ولا تسمع كتل مشر ولا تسمع كتل عند ا ل ب ل س ت ولا تسمع ص كتل خبيطه دي كلها في بيته على كل البنت ا ل ق ر آ ن على كل البنت الايمان اذا عمل هذا ثم انتشر فبقى الكلام ده رجع ث ا ن ي العزب الابعد ل رمضان ل ل ب ل و ز ي الثانيه بقى ا ع ث الناس ليه لانه يشعر بغم في قلبه لا يعلمه إ ل ا الله ما هو حصل ما يحصله ا ل أ ش ق ي ا ء في الدنيا يعني مش ي ح ص ل بقى البناوي اللي ن ا س بيستعملها الزنا ما هوش ماشي على حل شعره ف ي ما بيعمله ولا هو حصل ما يحصله عن التقوى يعني هو لا مشه كده ولا مشه كده على ر أ ي الحد مش عبر طلعه ا ل ت ن ي ه ا رافع السيد ل م ش ي مع د و ل ه ويمشي مع دونه الامام ابن القيم يقول هذا من أ ت ع ث الناس من عرف ثم أ ن ت م ومن ابصر ثم أ م ي ومن ص ا ر على الطريق ثم ا ن ت ك ت فهو من أ ت ع ث الناس لا ح ص ل لهو الدنيا مع من ح ص ل ولا ح ص ل ما يحصله اهل التقوى يوم ا ل ق ي ا م ة فهو من أ ت ع ث الناس ف ي أ خ ي إ ي ا ك أ ن تكن من هؤلاء أ ح ر ف على تقوى الله عز وجل واعلم ايها الاخ القابل اعلم عش ما بدا لك سلمى ا في ظل شهاقه القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الروح وفي البكور فاذا النفوس تقعقعت في بوط حشرجه الصدور فهناك تعلم موقعنا ما كنت الا في غرور عند ذلك ستعلم أ ن ك كنت في غرور إ ن لم تتق ل الله عز وجل سيدنا ا ل إ م ا م على ي جماعه يقول لا ترسمن الى إ الدنيا وما فيها لي ه فالموت لا شك يسمينا ويسميها و ع م ل لدار غد رضوان خازنها والجار أ ح م د والرحمن ب ن ي ه ا بعض ا ل س ل ث من الصالحين بنا مدينة بني ن م د ي ن ة ج م ي ل ة جدا وكملت ا ن ك وقع ازداد الناس اجازه رسميه و د ع م ل ن ي لزياره المدينه عشان يشوفوا بقى الجمال و انشاء ا ل م ع م ا ل وكلاه الناس طبعا راحوا ز ا ر ا ل م د ي ن ة وعدمهم الملك على و ل ي م ا بتاعته فلما خرجوا طبعا وقعت بقى الشرطه بتاعت الحجبه بتوع على ا ل ت ر ق ا ت عشان يشوفوا ر أ ي ا ل ن ا فكلما مر بهم و ق د من الناس قالوا والله ما ر أ ي ن ا مثلها قط فلما مر بهم م ج م و ع ة من ط ل ب ة العلم ومن اهل التقوى قالوا ما ر أ ي ن ا مثلها الا ان بها عيبات ا ل د ر ج فيها عيبات المنتج فيها عيبات عيبا. عيبا. عيبا. العيب الاولاني انها تهرب العيب الثاني انها بانها يموت على طول اتقبض عليهم وراح يكون اهم ذلك ماذا ت ع ب د و ن على مدينتي قالوا ايها الملك انا وجدنا فيها عيبان اما العيب الاول انها سياتي عليها يوم وتخرق ج أي مدينة يوم تموت النساء هيدا والمدينة كل تطيب. هتروح في 60 ده. هتخرج على على وتخرج تطيب كل في طوصة ي أ ت ي عليها يوم وتخرب ب ا ل ع ي ب ا ل أ و ل ا ل ع ي ب الثاني أ ن ب ن ي ه ا س ي أ ت ي عليها يوم ويموت بان ا ل م د ي ن ة اللي هو الملك ده س ي أ ت ي عليه يوم ويموت عندئذ قال الملك سبحان الله هل هناك م د ي ن ة لا ت خ ر ج و ب ن ي ه ا لا يموت قالوا نعم ا ل ج ن ة م د ي ن ة لا تخرب و ب ا ن ي ه ا هو الحي الذي لا يموت ز ل ز ل ا ل ه عشان ك د ه سيدنا علي خ ا ل م ع ن ى جوعان لك إيه؟ لا تركنن الى الدنيا وما فيها ليه فالموت لا شك يفنينا ويفنيها واعمل لبار غد رضوان خازنها و ا ل ز ا ر احمد والرحمن بانيها قصورها ذهب والمسك طينتها والزعفران حشيش نادف فيها أ ن ه ا ر ه ا من لبن مصفى ومن ع س ل والخمر يجري ر ح و ق ا في م د ا ر ي ه ا والطير على ا ل أ ع ص ا ن ع ا ك ف ة تسبح الله جهرا في مغانيها فمن ي ش ت ر ي الدار في ا ل ف ر د و س يعمرها بركعه في ظلام الليل يحييها يشتري الجنة بصبر تاعة يا أخي اصبر س ا ع ة ل ا ح س س ع ا د ة الابد اصبر س ا ع ة اصبر على ايه ا ي و ة اصبر عايزه صبر الناس كلها عايزه غير وعيشه غ ف ل ة اصبر اصبر على ايه اصبر على عدم م ق ا ر ن ة ا ل م ع ش و ة الناس كلها تتفرج على افلام صح اصبر على عدم النظر الى الافلام اذا كنت اريد ان تكون من الف ايه ل ل أ س ف يصلي ويتصم ويتفرج ط ل ع على أ ف ل ا م ه و ي ط ل ع يجيب القرارات الجزء لا ي خ ل ن منفعش بحذار بدد ج ب خ ي ا ر بسرقه و ل ك ن أ ص ب ر ج برفق ا سجله قال الله عز وجل و إ ن تطع أ ك ث ر من في ا ل أ ر ض يعملوك يدلوك عن سبيل الله و انت تاخر ك م ر من هناك من هناك من ه ا ك م ا ك من هناك ن ا ك من ه ن ا ل من هناك ن هناك م ه ا من هناك من هناك من هناك من هناك من هناك م هناك من هناك من ه ن ا ل م هناك م ا ك من هناك م ه ا ك من هناك من هناك ن ه ا ك من هناك من ه ا ك من ك من ا ك من ا ك من ه ا ك من ه ا ك من هناك من ه ن ا ا ك من هناك من ه ا ك من ه ا من ه ن ا من هناك من هناك من ه ا ك من هناك ك من ه ن ا ه ن ا ك اقول ل ل ت ف ز ي في و لك ا ا ل ق ن و ت ا ا ل ل إ س م ي ة و ب القنوات الاسلاميه ل ل صلى على الحبيب ه ح م د ص ل ت ع ل ي أ وتجيب ل ل ا ا ا من ن ق و اللي ب ت ا ل ح الحلوة ا ا ق ن ا ة ا ل اللي ن ن ا س ت تسمع ل ه ا محمد حسام و ل ش ي ي خ محمد ع ق و ب و ابو يا ح ا والنظ الأعالي الأكابر ما ق دولة ي ب ت ج ش أفلام بتجيب أفلام ب ا تجيب افلام قناه ا ل م ج د اللي بتجيب الناس علماءنا الاسلام السعوديه والعلماء الاكبر وكل علماء العالم ل ا الاسلام اللي, اللي عماله ي ارتى البلايل ا ي تجيب اللي افلام وتجي دي اثبت جدا لا ودا ولا ثانيا انت يا اخي الحديث انا بقولك الدش حرام من خمس سنين كنت بقول حرام اي حد يقتنع د ش وانت اسمعت الكلام ليه مكنش ا ا فيه لقنات ولا قناه نفس ولا قناه م ا د ولا قناه دي كان كل ا ل خ ن و ا ت ب ي ض ة فكاننا بنقول حرام الان ف ي قنوات ص ف ي ة فيها حاجات حلوه صح يجوز ان احنا نشفر كل الحاجات ا ل ب ي ض ة ونسيب الحاجات الحلوه ن س ا القنوات مستوحة د في عليها أنا بتخرج على الاسلامية بس. الثانية موجودة على والله العظيم ليه ايه اللي بوته بتخرج بتخرج بس بالله تتباه وانا القنوات موجودة الرسوفر انت احسنت انت والله الله والله شوف انا عافل انا عافل الله القناة اللي انت على على القناة بتتقبلها القنوات ده شوك تكثر الحاجات دي معلوم كم مليون روسوفر في العالم بيستقبل ا ل ق ن ا ة دي صح معلوم ولا لا عمرك ما هتسلم من ش ر ح ت هتقولي هتسلم معلش ي ت س ت م ح ما انا بشر زيك و ح د الحاجات ا ل ي مصيبه ا د م مجموعتي لا يا ا خ و ا ن ولكن عليك ب ت ش ه ي ل هذه القنوات عليك بتضييع هذه الحاجات كلها من بيتك عليك بتضييع ا ل ب ل ا ء ا ل ل ر عاديه واصبر يا ا ي اصبر عارف يعني ايه اصبر يعني ايه اصبر هو الصبر ان وحدي ا متلك وتصبره بس لا الصبر يا إخوانا ابن القيم بقول、كتير. الصبر صبر كله على المامور ع ن و وصبر ر ل ح وصبر على, المقدور. الصبر على, يعني الصبر على, على الطاعه م ق د و ل ر ل ان ل انت على تصبر على م م ا ر س ة الطاعه أدي م ع المعنى الثاني صبر عن المحظور يعني الصبر على عدم مواقعه ا ل م ع ص و جماعة ب ر ا ق ة معايا ا ل م ع ط ي ة ب ا ل ن س ب ل ن ه عامله زي ج و ء النار ب ا ل ن س ب ة ل ل ف ر ا ش ة ا ل ف ر ا ش ة شرطه ضوء ا ل ن ا ر ئ ي ه بيلمع بتجي عليه بتنطلق كالفهم عليه اول ما توصل اللي يحصله ت م ك ج ل ك ا ل م ع ط ي ة المعطية ب ر ا ق ه لها ضوء لها شكل حلو لكن اول ما تقع فيها تحس بالجنطه والشقاء والى اخره ف إ ح ن ا يا اخواننا ل ا م نص هو أ ن ت يا عم احنا إ ن ف س ا بنقول اهو احنا بنقول الصبر على ط ا ع ة الله عز وجل أ ص ب ر على ط ا ع ة يعني اوعى تفكر ان انت مثلا هتصير ا ل أ ف ل ا م من بيتك هتصير القنوات الواحده ديه ه ت ص ف ر أ ن ا بقول اهو حرام ت س ي ب ه ا طاعه ارضيتك من ا ل ب ل ا ء اللي فيه والله العظيم هتموت شوف وهاخش ق ر ب ط ك وكل مبنك ولا مرافق ولا اخوك يجيب ا ل ق ن ا ة من القنوات د ي انا ب ق و ش عقناه ا ل ا ب ا ح ي ة بولع ا ن ب ق ا ق ن ا ه الاولى و ا ل ث ا ن ي ة ع ق ن و ا ت ا ل ف س د ة اللي بتجيب بلو ا للناس ا بولع ق ا ق ن و ا ت ا ل ع ا د ي ة اللي بتجيب اسلام كل ما يتفرجوا عالقنوات دولك ويحملونا من اوزار الذين يدلونهم كل ده يجيبكن يعني م م ا ن واحد يبقى ملوك من عشر سنين ومورث لعيال ا ت ل ف ز ي و ن وكم بتفرجهم عالحاجات ا ل و ش ة اللي فيه ل غ و د ا ل و ق ت ي واخد سيئات اللي لا اهدمها اللهم صل ا ل ل ه م المصالح خطير يعني فيه ناس م ي ت ة من الف س ن ة وارتخذ كل يوم من صاحب زلاوي وفيه ناس ميته من قرون وارتخذ كل ع ب ا ل يوم طيب طيب طيب طبعا حرام يا عم الحج طلع رسول الله طلع رسول الله طلع رسول الله س م ع ن ا بس يا عم الحج اسمعنا يا, يا عم, عم الحج لا يا جماعة. يا جماعة. نحن نقول عمل ا اسمع يا حاجة يجيبوا عمل جماعة الحاجة ح نقول ن الصب على ط ا ع ة الله عز وجل يا ا خ و ة الله عز وجل خلقنا في هذه الدنيا ليبتلينا اصلا الدنيا ع ة ما احنا ق ن ا ا ل كلها ابتلاء وقلت ي و لكم الرسول صلى الله عليه وسلم هو قاعد مع الصحابه قال لهم ي ايه النبي ه ل ل ا ا ر ع فخر ا ل د د خلي غالك ف قال ا ل ص ح ا ب ة اللهم معك نربع ن طيب قال الحبيب الا ترضون ان تكونوا ثلث اهل ا ل ج ن ة قال رسول الله بل كبر الصحابه قال والله أ ك ب ر فقال الحبيب الا ترضون ان تكونوا نفس اهل ا ل ج ن ة فكبر ا ل ص ح ا ب ة السلام نوبه طبعا ثلث اهل ا ل ج ن ة ا ل ن و ب ع الهم ايه والله لانتم نصف أ ه ل ا ل ج ن ة ليه اسمع ليه قال فما أ ن ت م في أ ه ل الكفر الا ك ا ل ش ع ر ة البيضاء في جلد الثور ا ل أ س و د لما افضل لو عندك خ م ا ر أ س و د م ش أ س و د خالص او حصار وفي ش ع ر ة ب يضئ في كم ش ع ر ة ب يضئ كم الوزن ب ح ياعبد ا ل ه اهل الكفر زي الشعرات الصدور واهل ا ل م ن في اهل الكفر زي ا ل ش ع ر ا البوذيه الارض فيها كم مليار احنا كم مليار صح طيب ا ل س ت ة مليار دول كم مليار سافر وكم مليار مسلم مليار واحد مسلم وخمسه مليار كفر بالله الخمسه مليار دول ه ي س ب و ك يا مسلم في ح <تصفيق> ا ل ك لازم هيجيب لك قنوات افلام و ي ص ل ت عليك قنوات يا اخوانا ا ل ن ه ا ر د ة للاسف شديد ا ح ص ا ئ ي ة بتقول بتقول, بتقول. جدا. احصائيه احزنتنا جدا ح ص ا ئ ي ة على مواقع الانترنت بتقول ان سبعين في الميه من زوار المواقع ا ل ا ب ا ح ي ة من العرب سبعين في المية. شوف ا س ب ع ي ن س ي ل م ي ه يعني انا عن نفسي في بعض الاوقات فتح م ع ا ي ه ب ع ض المواقع نزلت على سجل الزوارقه والله ا ل ع ظ ي م ي ن م ع ر ف ت ق ر ا و في اسبوع واحد وخلي بالك الموقع ده عربي مش اجنبي يعني كل اللي بخصه مني ن م ن ا ل ع ر ب مش شوف مش ص ب ر ه على عدم ولوقات ا ل م ع ص و ة ه اللي ب ت ا ع يا اخي اكثر وازع ي ر د ع ك عن ا ل م ع ص ي ة مش خ ط من ا ل ف ض و ح ه ولا خ ط من الناس م ر ا ق ب ة الله ا ل م ر ا ق ب ة تراقب الله س ب ن ة ت ع ا ل ى واعلم أ ن أ ه ل ا ل ف ت ك والاحلام ل م يتركون ابدا عدوا وسلطوا ع ل ى ا ل ق ن ا ة ص ل ط عليه على موقع ص ل ط عليه ج ر ي د يسلط ي س ل ط ي ص ل ط ويسلط ويسلط ويسلط و ي ك ث ر من في ا ل أ ر ض يعمله ويضلك عن سبيل الله ف أ ن ت يا ا ا ل ص ا د ل جدد بقى العهد مع الله وعيش مع ربنا سبحانه ت ع ا ل ى ولكن اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ا ص ب ع ت ا ص ب ع ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ا ت اصبحت اصبحت ل ا ص ب ن ت ا ص ا ح ت اصبحت اصبحت ع ص ب ح ت اصبحت ا ص ب ح ل اصبحت اصبحت ا ل ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت ا ص ب ح ع اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت م ص ب ح ت اصبحت اصبحت اصبحت اصبحت يعني ولكن هذا هو مسير لانه احبه يمكن ع ن ا ل ا ا ان يكون تبتت مش م ق ا هناك ت ش معلش افعاله ا ن ت ب ع في、المعصية. ده المسجد ويعطيك قال افعاله د ه ي مين اللي انت ده؟ الكريم ابن ل الكريم ابن الكريم ابن الكريم. الكريم شوف سيدنا واسف آه سيدنا واسف وهو من نبي الله انت تعرفون سيدنا يوسف يا جماعه ابن مين سيدنا يوسف ابن... وسيدنا ح ب د ه ابن مين ابن سيدنا اسحاق وسيدنا ا س ح ق ابن سيدنا ابراهيم يعني نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي, ابني نبي. ابني نبي. ن ا يوجد اول مره يجب ان يكون هناك افضل من اجل يكون هناك ا ف ن اجل يكون ه ن ي ك افضل من اجل ان يكون ه ا ك ا ل من اجل ان ي هناك افضل من اجل ان يكون هناك افضل اجل ان يكون هناك ا ن ا ج ن يكون ه ن ا افضل ن اجل ن ي ك و ل هناك افضل من ا ل ان يكون هناك افضل ن اجل ان يكون ه ا ل من ع ج ل ان ي ه و ن هناك افضل من اجل ا ي ك و ا ف ض ل من اجل ا يكون ه ن ا ب ا ف ض اجل ا يكون هناك افضل ن اجل ان يكون ه ا ك ا ف ض ا ل ا يكون هناك من ل ان ي خ و ن ن ا م ط ل ع ن اجل ان يكون هناك اضل ان يكون ق كما ل ان ا ل ل ا سيعود الاخر ا الى الله عز ويعود ج ن ا س الى ي ه يا ايها ذ ي الله م ن و و انفسكم ه ك م نارا وقودوا ن ا و <تصفيق> ي ع ن انت ي مش ا د ر ع ل ى ا ل ع ي ل صح و ا ل ع ي ا ب ت ص ن ع الرجل عليك من و ز الى ر ه م ا ل ل ب ي ت ي ع و د الى الله مين اللي بيطرف على البيت الراجل تحت مين اللي م س ؤ ل عن البيت الراجل ابنك اللي كبر اللي كبر معلش يعني ه ق و ل ك فاتك القطار فيه انت عارف انصحه وعيبه ده اولا ثانيا التلفزيون كل ما هو يشتغل هو عليه وزر وانت عليه وزر ط ب ده انت دخلت السجن ونمت زي ما انت بتقول اهو عليك وزر برضه ليه ما انت اللي شارك تلفزيون م انت اللي صار الرسول صنع من بيتك صنع من بيتك خالص صنع من بيتك خالص صنع من د ي ت ك خ ا ل يا اخوان يا اخوان كن ان الخاسرين اصحي يا عم الحمد لله ان ا كن انجب نفسك من النار ياعبد يا جماعه يا إ خ و ا ن أ ه ل النار عايزين ياخذوك النار معاهم انت ماطح أ ه ل النار عايزين ياخذوك معاهم عايز تروح معاهم برحبتك على الرحب والصحه اخويا النار صح مكان لكل واحد عايز تخش ا ل ج ن ة ما تبعي بعد بقى المشكله اخوانه معلش ي تسمحون الكلام ده ل م ش ك ل ه ان احنا بفتشيه وان احنا نسوع كلام ل ي ه يا رب ا ل ج ن ة يا رب دخلنا ا ل ج ن ة وعمل اني ل ا ر و في الدعاء و ق القرآن ر أ طب خ ي ع عملتوا ن انت ي ر ب ج ع ل ن ي مقيم القران ص ل بالكلي ولا ا انت ة بركعة تجلي ا ا و ب جعلني مقيم ل ل بصليش ص ا ة ي ا ل ج ن ة ن ت فأعمل أجرني من للجنة لا من النار ا رب ن ت فتبعد عن ا ل ن يعني ا ر أ ج ر ن من ي ا ل ن ا ر ي ع ن بأجن عن ي ا ل ب ل التي احطلن للنار ا و انت عمت وربي ازلي من المرء وسعده قبل ا ل أ س ل ا م ا ل أ س ل ا م ديه هي ص ر ا ه النار ت ب انت عمت وربي ازلي من المرء وسعده نحن ا بس ك شحون سمحون يعني بس احنا ن ا ع ي ب نتكلم بصراحه كلمه ص ر ا ح ة ان اي انسان يقولك انا ملتزم ويبصلي رسوم الرئيس حاد وهو بيبص المراه ويكسر ا ل ف ي د ي و هو انا اسالك ينفع بص لوحده ا تشفى ش ع ر ه حرام ا ل ا ح ل ا طيب ما تبص ليه خ و ن ا ح ا ج ة ع د ي د يعني الرجل يصلي عرف ربنا يبص لنا مرض الاثر ي خ ل ع ن ا ا ل ا س ر الشديد يعني مواقف م ض ح ك ة مثلا مواقف أف... مقاطع ا م من افلام ل أ زي دونها مش عارف ايه كل ده يخبار مثلا و اي ح ا ج ة فيها منظر م ر ا ع ع لازم تنظر ايه قطعا ابعد شيله من عنده شيل ا ل ق ن ا ة اللي تجيله م ا ن ف ع ش لا يا ج ز ا ر ك اذا كنت عايز تنزه بنفسك من ا ل ن ا لكن غير كده نبدا ل ا ب م ت ش ي ر ونضحك على انفسنا وماشيين ب ط ر ي ق ة الضحك ع ا د و ي ل زي ما بقوله كل دخل افقار عايز تنزه بنفسك اعمل بتقوى الله تقوى ماهيه ازعل بينك وبين المعصيه توقار النظر للحرام حرام م ب ص ل و ش ا ل س ج ا ر حرام بطلع ازاي ما تقوليش ازاي انت دخلت الجيش اجوزك وانت تتجسم ب ج ي ل ك الامر تعمله دلوقتي ازاي مرتاح ا ج ة تتنزل الامر جالك لازم تعمله انا اسالك س ؤ ا ل ربنا يكلفنا ب ح ا ج ة احنا منطقهش لا و إ ل ا كان ربنا ب د ا ل م العازب الله هو ربنا لو ك ن ف ن ا ن ح ا ج ه منطقهش يبقى ربنا يبقى اي مخلوق على وجه الارض يقدر يبطل التجار ولا لا لان لأ ربنا حرمها ده ده ربنا حرمها يبقى انت اجري تبطلها ل أ ن ربنا ما يكلفكش انك حاجه انت ت ب ل عليها ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ ليه؟ يعني لا يكلفكم الله نفسا إلا لا يعني إيه ي الله بالشرع الا إ ذ ا كان يعلم انكم أ ص ل ا قادرين على, على على القيام به هو الله ربنا هو معنى الدين معنى الدنيا يعني, يعني انثالت أحكام الحلال والحرام يعني ا ل س ج ا ر حرام لو بطلتها تخلص لله لا هم يبقى ازاي معرفش هي ك الدين ا ل ف ن ما تقوليش ل انت معنا ربنا ربنا ما انا ب س ص د ق ربنا وما تصدقش ربنا ع ا ل ا ل خ م ر حرام لازم تبطلها ربنا ع ا ل مابغطش لو سالي اعلام مابغطش ع ا ل ك النظر المتبرعات حرام مابغطش ع ا ل ك مابغطش لنصره اخضر فيها و ا ح د ة متبربه مابغطش ماينفعش ما ما واتقوا الله و ا ع ل م و أ ن الله مع ا ل م ت ق ي م يعني معهم ب ا ل إ ع ا ن ة و ا ل ت أ ي ي د والنصره والحزن يعني إ ذ ا وقعت في المعاصي واتقيت الله عز وجل و ل ج أ ت إ ل ى الله سيكون معك ويعينك على ترك هذه المعصيه ة وذلك ل ل إن اتقيت ا عز العازلة العازلة على عدنين زنيات وجل أنا أقول التقوى القيادة لكن قلنا وقلنا التقوى أنا أكثر من كده لكن إحنا كمرات كمرات فحي هلا فحي كده هلا ف إ ن ه ا منازلنا ا ل أ و ل ى وفيها المخيم أ س أ ل الله عز و جل أ ن يجعلنا واياكم جميعا من أ ه ل التقوى و أ ن يرزقنا واياكم جميعا ا ل ج ن ة و ما قرب إ ل ي ه ا من قول و عمل و أ ن يتقبل منا و منكم جميعا شهر الصيام و أ ن يرزقنا ل ا س ت ن ا م ا ل أ ي ا م ا ل ب ا ق ي ة في ا ل ص ل ا ة و الصيام وصلى وعلى والرحب الله على آله طبعه نبينا محمد وعلى آله ويسلم إذا؟ أه... عزيزت رب الدين رب الدين ق و ل و لا إ ل ه إ ل ا الله محمد رسول ده、ربي. رب الدين اما الصيغه الصيغه يا جماعه اللي هو رب الدين استمع ا س م ع ا س م ع اسمع يا أ خ ي فاضل اسمع و استمع الله ي ب ر ك فيك ه ا شيخ كل واحد ب ط ل ع يقول ل يسلم وقت رب الدين يا إ خ و ا ن رب الدين اسمع يا م السميع ا س م ا ل س م ع رب الدين رب الدين رب ا ل د يملكه ن ي كل عبد بينه وبين الله اه ازاي يعني ي بعض الناس قال و و ل لك ر ء يتبنا ى الله وعزمنا عزما اكيدا ان ا لنرجع ل صلى غ ر ا ص ل الله عليه وسلم ان الايمان لا يخلق في جوف احدكم كما يخلق السوء ف ص ل الله ان ي ج د ب الايمان في قلوبكم وقال عليه الصلاه والسلام من الافطار من لا اله الا ل ل ي ج د ب الايمان ابعث جدد ما نقول لا اله إ ل ا الله وقعت في اي م ع ص ي ة ولو كانت ما كانت قبله بينك وبين نفسك بهذا تكون رب الدين وعت إ ل ى الله عز وجل أ م ا غير ذلك فلا يهود والله تعالى أ ع ل م واقول قولي هذا و ا ل ت ق ر ما ل ل ه ي ر س لكم الله يرقصك